بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآلده والقاضلين اللهم ذكرنا فيما سبق أن العين التي يشتريها الإنسان للتجارات إذا ارتفعت قيمتها يجب عليه خنس القيمة المحتفعات فلو اشترى أرضاً لاتجارها متاجر بها وارتفعت قيمة الأرض مر عليها سنه وقيمتها مرتفعه يجب عليه تخميس القيمة المحتفع وان لم يبعي الأرض فان ارتفاع القيمان يعد زياده وربحا وان لم يفع الحاره هذا مره ثانيه الان فعلا في المساله الرابعه والخمسين اذا اشترى عينا للتكسب بها عند التجاره فزادت قيمتها السوقية ولم يدعها غفلتان أو طريبا للزيادة طريبا زيد أكثر إلى أن رجعت قيمة فتناقصة إلى رأس مالها قام قيمة 20 وصلت 50 ثم رجعت 20 أو أقل رجعت إلى 15 قبل 8 سنة زيادة المقصة حدثت سنة كانت لم يضمن خمس تلك لعدم تحققها في الخارج زي ما تحقق في الخارج أنه ما مضى نعم لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار هدوء الخمس ومنه الكلام اولا في شرح مراد صاحب العروق وثانيا في مناقشة سيدنا قد قدس سيد الى كلامين اما مراد صاحب العرق صاحب العروه يقول تاره تفرض الزيادة قبل تمام السنة وتاره تفرض الزيادة قبل تمام السنة اذا حصلت الزيادة زيادة القيمة السوقية قبل مرور سنة زادت ونقصت وسنة ومرت في هذا زادت ونقصت هنا لا ضمن يخمس العين بقيمتها الفعلية يوم الخمس وأما الزيادة السابقة فغير مضمونة لماذا؟ بوجهين من كلام سيدنا في ماذا فعل هذا الشيء؟ الوجه الأول إذا قلنا بأن الوجوه يتعلق بالربح حين ظهوره مشروطا بشرط متأخر وهو مرور سنه عليه يوم ربع عشرين مثلا عشرين يجب الخمس من اليوم بشرط مرور سنه على هذه العشرين فالوجوب الان لكن الشرط متاخر وجوب الخمس كل عشرين اليوم مشروطا بشرط متاخر وهو مرور سنه كامله فما لم تمر سنه كامله هو واذا مرت سنه وعشرين ما موجوده فبين ان الوجود ما صار، على فالوجوب مشروط بشرط متأخر وهو مرور سنة كاملة عليه فاذا لم تمر سنة كاملة على العشرين ينكشف ان الوجود من الاول ما تحقى شرط متأخر بناء على هذا الوضع، عين زادت كيمة السوقية ونقصت قبل مرور سنة عندما يصل آخر السنة ما يسدق عليه أنه ربح عنوان الزيادة أصلاً ما يقول لأن عنوان الزيادة وعنوان الرضي الذي هو موضوع للخونس هو إذا مر سنة عليه وهو رفعه فهو رفعه سنة وهو رفعه <تصفيق> عنوان أصلاً ما أصدق يعني عنوان الموضوع افضل ما تعاقب القمص واجب في الريح هذا الموضوع موضوع هذا العنوان عنوان الرب الزياده لا يصدق الا مع مرور سنتين مع عدم مرور سنتين افضل العنوان لا يصدق هذا فبناء على هذا إذا مرت السنة وقد نقصت القيناة ما ربح حتى يجبه الغموص قصد الموضوع ما تحقق حتى يتحقق الغموص هذا وجه الوجه الثاني انه لا الوجه الثاني يظهر من كلام السيد الحكيم خدس السراء لكن السيد خلط لوجه أنه وجه واحد والحل أنه وجه أن نقول بأن القمس يتعلق بالربح من حين ظهوره وليس مشروطا بشرط متأخر أبدا إنما الشارع بما أنه ولي القمس أجاد لك أن تتصرف في القمس إلى مقدار سنة الكاملة أنت ربحت عشرين ريالا الشارع الشريك يقول يجب عليك الشارع الشريك لكن أنا بماني ولي الأمر تجوز لك التصرف في هذه عشرين لا مجد سنة تصرف فيها ما عليك إذا ما تصرف وبقيت إنك إلى آخر السنة تتطعب لا بالباب أن الوجوب مشروط بشرط متاخر وهو مرور سنة كاملة. لا الوجوب من الآن مستقر. لما أنا جوزت لك التصرف بالمال الذي تعلق به الخمس بعد تعلق الخمسة ليس مقعد الإرباح من باب الإرباح الشارع هو التصرف. مو من باب أن الوجوب مشروط بمرور سنة كاملة. الفرق بين النطل بناء على هذا الوجه الثاني زادت قيمتها لاين ونقصت قبل مغوصه عندما ياتي اخر السنه لا يجب عليه الخمس مو لا يجب عليه الخمس لان عنوان الزياده ما صداق كما قررنا في الوجه الاول عنوان الزياده صداق والخمس وجبه عليه من قبل السنه كما لا يجب عليه ضمان الزياده لأن الشارع رخصه في التأخير ولي الخمس اللي لخصه في ذلك ولي الخرص ما قال له ادفع القيمه التي يتساوي تمثيله قال لن تدرخص إذا زادت القيمة السوقية ونقطت أثناء السنة بعد تمام السنة لا يجب عليه ضمان زيادة لماذا لا يجب عليه ضمان زيادة؟ لا لأن عنوان الزيادة ما صدقت كما قرر في الوجه الأول بل لأن ولي الخمس اجازه في ذلك. صلّى الله عليه فإذا عندنا وجهان. نثبت بهما أن الزيادة السوقية زيادة قيمة السوقية لا تغمر إذا كانت في النهاية تعبرات سيرنا خبز السفر أكثر. نعم. يسير قوي. مو مو ناقص الكلام. عن الفرق بين بيحل الوشم. وبذلك افترق هذا الفرد عن الفرد الثاني اعني ما كانت تنزل لقيمة بعد انقضاء السنة إذ هناك قد تحققت الزياده دمه يقول ولا يبعد انه قدس سر الْأَنِصَحِ الْأَرَوْلُّهُ يريد به الزيادة على مغون بالسنة مغون بالسنة ما صار حيث إن الخمس وإن تعلق أول ظهور الضيش إلا أن استقرار الوجود شو معنى استقرار الوجود؟ شو معنى استقرار لا استقرار الوجود ولي الآخر شنو معنى كلام إنما هو بعد انتهاء السن وفيما يزيد على المؤني المصروفة فيها أو التالفة في قهرا خلالها كما في المقام فلا خمس إلا فيما يبقى له خالصا زائدا عما ثلث عما صري طبعا علمي في المقام ثلث يعتبر أنه زيادة تفعت مخطر مهل سرقة تعتبر في حكم التالف مثل ما الإنسان يرفعه ويستخرجه في البحر هذا ما يكون هذا يمكن مرتفع. <تصفيق> ولا شك أن الزيادة بهذا المعنى هذا اللي في براءة الوجه الأول ولا شك أن الزيادة بهذا المعنى يعني المعنى الزيادة على المعنى السنه السنة وهي المتحققة لفرض تنسل فيما أثناء السنة بعد ارتفاعها فقد تلفت تلك الزيادة خلال السنان وقبل ان يستقر الوجود هذا كل يناسب بوجه الاول ومن الواضح عدم كونه موجبا للضمان شوف كده رح يوجد بعد ان لخص له الشارع تحضير القلق هذا وجهان لا. شو مصير ولا ولعله تسامح من قلب الناسين زين فقد تلفت تلك الزيادة خلال السنه وقبل أن يستقر الوجوب، ومن الواضح عدم كونه يعني على التلف موجبا للضمان بعد أن رخص له الشارح التحديد، فضل عن استناده إلى الرق. هذا إذا هو متعمد ما شيء فكيف إذا هو أصو؟ رخيص. أو كومه بنية صالحة وغراية عقلائية وهو طلب الزيادات فالتفق العقل فلم يكن مثل هذا الإبقاء والتأخير تعديا ولا تخريطا في حق السابق لن شاءهم جود التأخير لا يعتبر تعدي في حقه هذا اللي هو في القرض الأول جعل هذا ملكه عن هذا ملكه. هذا حرساده والله يعلم تعبيه من جزء حرساده اعتبار الولاية. لكن ملكه واضح نحتاج يعني ما ما قرر أجر إقبال حرسادي. هي تركيز على حق السادة لأن حق السادة مورد الولاية منه مورد ملك في خلاف عقل أيام مورد ملك كله واضح الأمر هذا هو الفرد الأول الفرد الثاني شنو؟ الفرد الثاني أنه بعد مرت سنة كاملة والعين تسوى 50 بعد ما مرت سنة كاملة والعين تسوى 50 نابع إلا أن خبطت العين خبطت عشرين خبطت بعد مرور سنة كاملة وهذه سواء خمسين وما من عشرين يبنى زيادة خمس الزيادة لماذا يبنى من لا يتأتي الوجه الأول عدم صدق عنوان الزيادة وقد صدق المؤمن سنة كاملة تسوى خمس عنوان الزيادة صدق الوجه الثاني أن الشارع أجازه التخير أجازه التخير غسل يقولي ما بعد سنة فحينئذن هو ضامن لحق الإنماء وليحق الزيادة نعم هنا يبرر في هذا الثاني. بين سورة المعام و سورة المعام إذا ما تعمدت التكتير العين خمسين سنة وغافل فأخطرها غافل ما نتعمده لا يجب عليهم الله ندل انه أمين والأمين محسن وما على المحسنين من صفير الحمس عنده جنوه أمان حق الإمام والسادى في يده أمان فهو امين والأمين من المحسنين وما على المحسنين من سبيل فالامين لا ضمان عليه ما لم يتعد ألطره ألطره ما تعد ألطره ما يجب أن أما إذا أخر بيع العين عمدان وتقصيران فخرج عن قومه كميناً إلى كوني عدوانيًّا كان يدوره يد أمانيًّا عدوانيًّا فتنطبق عليه على اليد ما أخذت كيف العلمانيًّا ما أما الأمر الثاني فهو مناقشة سيدنا ربّس سيّور <تصفيق> <تصفيق> نقاش سيدنا قلبي سسرور يرجع لوجهين الوجه الاول كانه نقاش ادبي تعبير بالضمان يقول في غيره ادبي ايش يقول ضمين يقول لم يسقط الخامس من الضمان الضمين تعبير في الضمان تعبير غير صناعي مرت سنة كاملة والعين تسوى خمسين ثم نزلت إلى عشرين لم يسقط خمس الخمسين مو أنه ضمن خمس الخمسين طيب الضمن ولم يسقط خمس ليه؟ لأن المالية أقوم لأن نقصها المالية لا يقوم مع عدم النار ضمان نقصان المال الضمان للمال او للماليه مو الضمان لنقصان الماليه بيان ذلك اما الانسان مثلا ياخذ عينه من العين بقدر ان يأخذها يرنمها لان العين مال على اليد ما اخذته المال مضمونه الماليه ايضا مضمونه نظير ان ياخذ مثلا معدل معين هذا المقبل معين يدري انه هذا بعد مثلا خمسه اشهر يدور هذا المقبل او كما تدور هذا المقبل تدور عادي فهو يأخذ لمدة 5 أشهر يحبسه عن مالكين بعد 5 أشهر يسجع ورجع المال لكنه ما رجع المالية مالية في هذه 5 أشهر كان لهذا المكانة هذه العين مالية هذه العين في 5 أشهر كان لها مالية, أي مالية هنا هو أكلت طعامي مالي هي ممنوع. أما نقصان المالي نقصان مالي مو ممنوع. مثال ذلك بإجماع الفقهاء بإجماع الفقهاء. أنك مثلا إذا أخذت كتابا أخذ كتاب غصب من شخص آخر غصت أثناء أثناءما الكتاب عندك ارتفعت قيمته السوق. صار الكتاب من 2 إلى 5. بعد شهور سلمت الكتاب لمالكين يوم التسليم نقصت قيمة الكتاب الى عشرين ما كتبه النقص الكتاب نقصان المالي مو مضمون المضمون اما المال او الماليات اما نقصان المالي امر اعتباري زادت نقصت ليس امرا واقعيا حسيا حتى يكون من المنام اذلت الضمان أمرين امرين اما من اخذ مال غيره فهو له ضامن او مال غيره مال غيره غير مال غيره من أخذ مال غيره فهو له ضامن بما نرى هذا يضمن المال ولا يضمن الملك لأن عنوان الملك قام من عنوان المال قد يضبط الإنسان حكما من افتراب الملك هو مو مال الملك غير المال إذا قلنا من أخذ مال غيره يعني تدل على ضمان كل ملكين وإن لم يكن مالين اذا قلنا من اخذ مال غيره فهو له ضامن فهذا يدل على ضمان خصوص المال على كليهما مال غيره مال غيره على اي حال هذا لا يدل على ضمان نقصان مالية هذا الحديث لا يدل على ضمان نقصان الماليه لا هو لغيره ولا هو مال غيره امر اعتبارك فقال في السوق لا اريد ما تغيرش هذا الكتاب ما تغيرش قيمة اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ما حصل اردت ان اردت ان اردت ما اردت اللي اردت ان اردت وقصم الكتاب شهاية وقت رجعه تمام أجداد لا شمي يضمان ما أحده قال أجداد تمام إذا ما عدنا دليل على ضمان نقصان الماليين ضمان هي هكذا فقول صاحب العروة يضمن خمس الزيالة شمي يضمن خمس الزيالة؟ تعبير بالطمام في ذلك المهي اللحظة أن يقول صاحب العراق هكذا بعد أن مرت سنة كاملة على العين وهي تسوى خمسين صار السادة والإمام شريكا له في خمس العين بما هي تسوى خمسين بعد أن مرت سنة كاملة على العين وهي تسوى خمسين فالسادة شريف مع هذا الرجل في هذه العين بما هي تسوى خمسين بعدين مذلت عشرين عشر ان شاء صارت قيمة درهم إن ما زال شريف انه بالعين بما هي تسوى خمسين ما فقط الحموم بعد مرور سنة كاملة على العين ويت أسواة حققت شركة راقصة صار السيد شريف معه في العين بما يت أسواة 50 الانشياد ما تنزل العين ما يتنشل لكم مرتا لم يسقط لا انه ضمن ضمان التحذير غير صناعي كلام سيدنا قدس سره محلم للتأمون باعتباره ضمان ينسخة الكون ستكين يناقشات بقية بقية شنو يعني ضمان لا يكون للأحصان المانية شنو وشنو ولكن الضمان لكن يكون في افضل من من أخذ مال غيره فهو له ضامن هذا من افضل حتى إحنا نناقش افضل مال غيره أو مال غيره افضل من هذا من افضل من موارد الجزء. يعني راوا الروايات تدل على ضمان بعض المواريث قيادا من هذه الموارد ليشكلوا ابنوا قاعده من اخذنا الى غيره فهو لا الثاني على اليد ما اخذت حتى تؤديه مراد بالأخذ من جل تكوين على اليد ما أخذت مو مراد بالأخذ بالأحد حسي وإلا بالمراد بالأخذ بالأحد الحسي أنا ما أقدر وأن أنا جوزت انتريت بخديارة جوزت في شهر الثالث على المكان هذا أنا ما أقدر ما كنت بكوني عارف ما في المكان هذا مع ان انا ما اخدت كده صورة ستولى الحديث انا خضبت عليك حتى لا فقدت اخد مثلا شهرين او اخدت ايه ايه ايه ايه ايه حين ايمان من خوت شيئا على شخص ضمن ما خوته على اليد ما اخدت حتى ساديك مهر التعريف هذا التعبير تعبير كنائي على اليد ما أخدت حتى تؤديه كنائي أن من فوت شيئا على شخصين ممين إلى أن يؤدي؟ طب الإنسان عندما يستولي على العين عين إلوك أنا آه استيلاء تستوضي العين على العين فروضي بعض المقارنات، استيلاءنا على ثلاثه جهه جهة وجهه وجهة وجهه وجهة استيلاء على ثلاث جهات. استولى على هذه العين شخصا، واستولى على هذه العين بنوعها واستولى على ماليتها، استيلاء على ثلاث جهات. على اللي جمع أحدثته أخذ ثلاث جهات. هم شخص العين هم نوع العين هم استيلاء على قوة الناره ولذلك لو تلفت العين إذا الاستيلاء بس العين، لأقبس للعين ما يجب عليك كثيرا تلفتك ولوجود فرع المقادمة جفتك العين فهم. على اليد ما أخذت حتى تؤدي حتى تؤدي ما أخذت وما أخذت قد تلف وما تقدر أديه وكل وجود الفرع المكان. هل يقول فتنة؟ يقولون إذا تلفت العين فاتت الجهاد الأولى وهي الجهه شخصية بقية الجهة دانة هي نوعية مثل الأين نشاهد كتابة قاسية الجهة النوعية تبتر تأتيها لو لا وإذا أديت الجهة النوعية صار أداء للمقفوط أداء له من خلال بعض جهاته إذا ما إلى مئة الدانة إذا كان مجلوب من, من, من لا مئة إذا كان من القيميات التي لا سأوى بزارها في القيمات فيها مدران غصب مدران تجارة تجارة المدرية المتينية ومن يسمى هذه التجارة بخصوص بزهر بزهر فرمش له يرمون الجنة الثالثة هي جهة المالية وهو علي, على اليد ما اخذت حتى المالية على ما أخذت حتى تؤدي شاملا للجهة الشخصية والنوعية والمالية وبناء على شموله للجهات الثلاث إذا ارتفعت القيمه السوقية ثم نقفت نقصان الماليه مضمون بنفس على اليد ما أخذت، حتى أخذت. نقصان المالية مضمور بنفس على اليد ما أخذت ليه؟ لأن النار على المال تفوت عليه اللي 5 صار الـ 25 فوت على اله بالنسبة 30 على اليد ما أخذت حتى أخذت. كنيل الضمان إذن البناء سيد قد سسر و سيد, سيد ناقش في علم من خلق و وإن اشتهرت في كل الشيعة بمصدق العام احجيه فيها شئدة هذه الاحجيه فيها وين؟ من أخذ مالا لذي تغلق من شنو بيع الضمان في الشريعة؟ مقدم ايه الدليل على ربما في الشيعة البناء العقلاء معه قام البناء العقلاء على أن ننطور في إنس على أن ننطور في شيئا على تقسيم سواء كان شيح عينان أو حقان أو ماليكين أو نقصان ماليكين فهو له طامن ما عندك بعد دليل أطيار في ماكو دليل الضمانة بناء الأقلاء والبناء والأقلاء يشاملون فعلا مصابنا لا إذا فلم توجي عليه المقهار نواحد يدازه سبعين قال عند شهرين حتى لو تتعكمت السوق اللي يرجع العلم اسمه وانطر إجمع هذا الإبناء من قال لي: زين. هذا النقاش الاول لسيدنا القديس اسطفان. النقاش الثاني هو ظاهره ثقيل. انه تعلق القونس بالعين في اي بحث بحثي. وأن الاقوال أربعة من أدحاتهم نفت لديهم أمرات كثيرة في بحث الخمس والسفار هل أن الخمس متعلق بالعين على نحو الشركات؟ أو أن الخمس متعلق بالعين على نحو الكليف المعين؟ أو أن الخمس متعلق بالعين على نحو الشركة المالية؟ أو أن الخمس, أن الخمس متعلق بالعين على نحو الحق تحق الرجالين القول الأول أن الخمس متعلق بالعين على نحو الشكل هذه العين اذا مرت عليه سنة كاملة السيد الشريف معك في هذه العين فله خمس هذه العين وإنما الخمس مشاعر في العين خمس الله على الوجين وعلى السابق مشاعر السيد شريك معك في العين على نحو الكسر المشاعر وهذا هو الذين يعرف سيدان الحكيم الحكيم بمننا على هذا الوجه ما يجلس بعد أن يتعلق للقمس ما بده تتصرف فيه لأنه شريف نياب في كسر مشاع وده شريف نياب في كسر مشاع العلم الإجمالي منجد على نحو الشمه المحصورة مثل ما أنت عنده ثلاث أسوار تجري ثلاث من هم ثلاث مركزين ما بده تتصرف في الآخر إذن علف المنجد علف إجمالي منجد على نحر الشمه المحصورة بناء على ان الحكم متعلق بالعين هذا القول الاخر على نحو كلي في المعين هذا القول هذا كما عند الذهب الكلمات سيترتب ان هو متعلق بالحضور في العين ان اخذ كله في المعين. كله في المعين مثل شيء. كما اذا قال بيعتك صاعا من هذه الصدرة. المبيع كلي، انت مو شرك يالي الصدرة هذه. لان المبيع امر كلي. انما ما اطبق هذا الكلي على صدرة اخرى. ما اطبق الا على هذه الصدرة. فالمبيع كلي يناقض مصداقه عند التطبيق في هذه الصدور فقط سموا كلي المعلمه هنا هم ايضا السيد ملك على حق هذا الانسان على ذمه هذا الانسان السيد والايمان ملك على ذمه هذا الانسان خمسا من هذه العين لا خمس هذه العين خمس هذه العين, العين على كسم الشاحن تبقى ذلك خمسن من هذه العين في على نحو كلي. المعينيين لو أردت تطلقين خمسن نغير هذه العين ننسل يتجار الشاحن خمسن منها شوك دماء على هذا يوجد تصوفه انت مشرك يا اسلام فما صعب الاجمالي على حسن المحصول فانا اتصرف به غايتنا في الامر لا يجوز لي ان اتصرف بالعين كلها لان التصرف بالعلم يلغي مصداقا كلي الذي على المسيح فانا اتصرف بالعين الى مقدار ما يكون مصداقا بناء على هذين الوجهين كلهم ما هو مبنى السيد أو ما هو صحيح على هذين الوجهين سيدنا يتبه الحج حج صحيح عرب المقام ما يتبه لا على الوجه من الأول لا على فإنّا الفقير أو السيد ما ملك خمس الماليّة ملك خمس العين والعين بعدين موجوده ما اللي فات مقصان المالي غير هذا السيد ملك خمس العين العين موجودة مردتنا كاملة والعين تسوى خمس سيد ملك خمسة هذه العين بناء على نحو كسرين مشاهدين أو ملك خمسة من هذه العين على نحو كبيرين معين على الحالة العين نحو كبيرين معين العين والعين ما زالت موجودين بأي مبرر أنا أدفع له خمس الخاصة العين موجودة من يملك خمسة خمس العين ترى موجودة يملك خمسة لكن من هذه العين عين موجودة عالو في الأول موجود بأي مبرر أنا أضمن إلى شنو أضمن إلى زيارة قنة السوقية أي مبرر ما ملك نسألي زيادة القيمة السوقية هو الذي ملكه اما خمس هذه العين أو خمسا من هذه العين بأي مبرر يملك عليه زيادة القيمة السوقية حتى أدرنا بالنفيجة هل يدفع خمس بالعين الآن وقت ذلك أولا يضمن نسبه الزياده السوقيه يقول يضمن النسبه كيف يضمن النسبه نفذ وكان عباره عن كلهم ان شاء الله كلهم حاجه يقول هذا اين قيمتها عشرون زادت صارتين تقام مينة وعشرين لما زادت صارتين تقام مينة وعشرين حينها يدين شنو مخروض الخمس سيكا خمس سنة وعشرين أربعة وعشرين بعدين العام رجعت و 20 ساوتي يعني بدل ندفع 24 ف الآن يدفع أربعة أو يدفع 24 أو يدفع أربعة مع نسبة الزيادة يقول يدفع أربعة مع نسبة الزيادة نسبة العشرين إلى المئة والعشرين كم؟ سوث نسبة العشرين يا المامة العشرين سوث هم يعني يدفع خمسة العشرين ما عليه الآن خمس يدفع خمسة العشرين ويدفع فيه نسبة سوث مع الخامس نسبة السودس يأكل من العشرين عشرين قسم على ستة فالزار فيبتع نسبة السودس مع هذا القوة لأن الزيادة السودية مضمونة بالنسبة لا بعينها دعوا بعد عبادة بعدين نجيب ليشكا وعليه صفعه 34 وعليه, وعليه فالتعبير بالضمان كما جاء في المتن كانه في غير مقامه هذا يقال كانه الناس جاء وبالجمله فواحه وما من جنبها صفحه وبالجمله فواحه وما قلته من التعبير بالضمان هو ما ذكرناه مع أنه لا دليل عليه فلا أعرف طلاح التعبير في صفحة واحدة وعليه فالتعبير بالضمان كما جاءت النجد كأنه في غير محله بل كان الاولى أن يعبر بعدم سقوط الخمس بدلاً عن التعبير بالضمان إذ لا موجب لسقوط الخمس بعد استقراره بالتنزل بل هو بعض عن الخمس باق في العين فتخمس نفس هذه العين بنفس تلك النسبة التي كانت عليها بيان ذلك ففي المثال السابق حينما تركت العين من العشرين إلى المئة والعشرين وتعلق الخمس بالمئة زائد فبما أن المال يملك رأس المال بضميمة أربعة أخماس زياده خمس الزائلة ما ينجبه أنا بأخذ ماذا؟ صحيح فما إلى تعلق حق السادة بسجس مالية العين الفعلية لأن نسبة العشرين الذي هو خمس الزيادة إلى المنهوة العشرين الذي هي القيمة الفعليين ماذا؟ الصورت فإذا نزلت القيمة من النوع وعشرين ورجعت إذا ما كانت عليهم العشرين استحقت السيد من العين نفس النسبة التي كان يستحقها أول هذه النسبة؟ الصورت أعنف الصورت فتقسم العشرون ستة أجزاء جزء السابق والمعقيد طبعا هو إذان لابد من هنا هذا في سورة ثورة العنّة يا خمس في سورة شنو؟ العين العنّة عليه خمس ومن خمس بس في الزيالة كاملة وإذا إذان أنت يا خمس هل خمس العين مع المسكتين؟ زيالة ومن معه ومن مع المسكتين وهكذا الحال في بقيه الموارد ولكن هذا المعنى لا يساعده ظاهر العبارة خمس النسبه غير خمس العين في عن العبارة بل ظاهرها لا ظاهر عباره صحيح وعروه ضمان نفس الخمس من الزيادة الثالثه كم خمس الزياره الثالثه عشرين يبنى عبارة عشرين مو يبنى ها؟ وقد عرفت انه لا وجه ليش لي. لا وجه لك لعدم استيجاب نقص المالية للضمان نقص المالية يجب الضمان في اي مورد الكام حتى في موارد الغصب الذي هو من اشد أنواع الضمان، حيث ورد إن الغاصب يُخَذ بأشق الأحوال. هذه بعض موارد، هذه بعض موارد. ولا الغاصب واجيه أن الغاصب أحسن حال. واجع تعبيثي الغاصب يُخَذ بأشق الأحوال. على منكذا. من بعض الروايات بأن بعض الروايات قدمت الغاصب على غيره انتزع من هذا الحقنين شنو أن الغاصب يؤخذ الشرق العبار وصالب إذنه يرام فمع بقاء العين يجب الأداء من مالية العين على النسبة التي كانت عليها سابقا حسب ما عرامنا أول نطاش مع السيد كبس السؤال نعم أولاً أولاً إذا قلنا بأنه الخاص على نحو الشركة أو قلنا بأنه الخاص على نحو كليك المعيين السيد ملك خمسه هذه العين او خمسه من هذه العين أوجهه بما لها ملك هذه العين بما لها وجهه من المالية وما لها من, من المالية خمسة وجهه مائة وعشرين يبقى مائة وستين في المخمسة صحيح سيد ملك خمسة عين، مو خمس مالية، أو ملك خمسة من العين، أنا هقولك لي بموال. لكن في النتيجة ملك خمسة العين أو خمسة من العين، بما لها من المال والخوض، وهكذا القنون صارت 22 و 21، صارت 22 و 21. دش المست. مش لا إلى نسبة فقط، مو خمسة زير، مش مئة خمسين. نسبة, نسبة السجل مو خمسة مئة ملكة خمسة هذه العين أو خمسة منها هذه بما لها كمالية ما يو ما ينفع خمسة. ليش من خمسة زيادة. مو خمسة. زيادة. Maar de logica is niet zoals het is. Ik heb een leerling in de hand. Ik heb een leerling in de hand. Ik heb een leerling in de hand. Ik heb een leerling in de hand. Ik een leerling in de in de in de in de فكيف نجمع بين الكلامين في بي بعض عبارات يقول نقصان المالي لا يضمن هم يقول مضمون بالنسبة بأي وجه مضمون بالنسبة يا مضمون إذا نقصان المالي مضمون, مضمون هو بعينه اذا نقصان المالي مضمون مضمون wat dan gaan we ook kijken